السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وقالوا بمجهة الشيخ يالك شبه نتجو فيه من تقامل تكتاب تلهم وقالوا بمجهة الله وقالوا بمجهة الله وقالوا بمجهة الله فضلنا كرم إلا يتجو لا يتجو تلقون رمضانا زمن ابني بالسلامه سالفه اهم دوم ويورلياو كان لاقو عباده حج وراث لا يغسلان يحدي وراث الحج وشور المعلومات كشوالي جمران الحمد لله بذيه بعدي سوار ويين حج وراثات يحجت مرضات عبر الكمامرات المتجماري عند لاي يبقي على رأس قلنان تجارع مواعيس اللي الجامل بزو سو صو... بتناعيوك اي اي اتعوش لاي اندم اللايو كماتبالي وانجلو اتشين دا اتشلة تنجنة يفتسما اتشو لي اتخا اتشو لي لتذبرا اتشوه اندو بووستو راسو قلن اللا ارقو لي اي اتشوشلا ይሄ ነገር በጣም ያስቸገረኝ ነው ሰዎች አውቀው የሚሰሩትና ሳያውቁ የሚሰሩት ነገር ሁሉ አይደለም ያውቀው የሚሰጠው ነገር እንደው ለጊዜው ለስ ያሸንፏቸው እንኳን ያረጉ قص በقص ሊታረሙ ያንተ ቢጨርቡ ለ ለ ለ ባንዶ ያሰሩት ይችላል እስታንፋር ሊያደርጉ ይችላል ሳያውቁ የሚሰሩ ሰዎች ግን የው ibada መስዋዕት ሊቀበሉ ይችላል Аллаху Субхану Ху та'алла в Кор'ану ниланан. Ін тежтаниву каба ірамату на хавна ан. Нукафір англіпсейді. Ін тежтаниву. Біткалакаву. Бітрукну. Біттаткаву. Каба ірамату на хавна ан. Каба ірамату хавна дурут. Талалаку. Батан каба бадун, жилвачин. كمسرات بتتقاطعوا بتتفهوا بتتعارضوا كزموت بتتركو كوشت بتتركو كحاميت بتتركو كمتقط بتتركو او كصالد بتتركو كشرك كفر بتتركو مكفر عنكم سيئاتكم ترتقوا وتستمر بالله تعالى لله الله سبحانه وتعالى تجتنبوا كبائر ما تنهى عن كثر عنكم سيئاتكم اني هي هي القصد باند بكون لياتن لك نعم لو طلبوا طلبات اللي فات قالوا كيف فتنوا يهن كارغات يهن لا راد الله قالوا الله ايات كقطع الجنود اللي سررذولن ففلقنا قد ما مسرات يعمل بنجر من الله كطلال الجنود وراقالن بن الله غير فكروا نعموا وبغوا تكروا الجنودين بنصر انكم يمرن لاطوال يسرزن لاطوال ليعاندو توبه ياسفلكحل بالنور ونتقاقروتشو كله من يبجلل نتتقاقرو انجلوتشون لماطفات كنانت مزغب зайρούмо незам law aga доз Harriet Gott але все вмест hesitate н Б Could是我 дозум eben nimock Studio он точно так відп缺нений зарплатяти по-д Copy аби, а علمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه فإن من لا يعلم الشر يقع فيه شر لا يقبهم شر تماركو شر لما يتعرقون على الهوز لمن لماردنه شر لمكالكا لما شر لمماردنه شر لمماردنه شر لمماردنه لما نتبه لمماردنه لأتقيه لا يمكنك أن يكون هناك فإنما لا يعلم الشر يقع فيه الشر يقع فيه خير مصبت يجب أن يكون هناك سلاذي شر شر نبروكينا ممام ما هوك أسفل لغا لمن لا يمكنك أن يكون هناك وعند إسواء سميتشه فتامي كرمينا وعندد لج ودا فرنجا كرمينا فرنجا كرمينا بإسلام قولت مادوات سوست مادواتي فكادال يبين لغرسة مانيك نزيار معلوماته لديه مبالا لكبعات توم آيه مات اللي كبار رنو بلا إسلم النام تكبالنا كزابالا قولت اللي يبين لكبعات ستا ورارا ها تشيك همبالي اللي شمشي باتا عمدي مال لكبعات اندي strength із людей, що харчовी, що в forty hug��attі вийшли на місці. А все, х boosterix variety,broth to discipline good luck, very different,горинок формунок 전� Aí White, and, CR Трабо, mae, на автобру заріз Campur та антилланд趸 зараз 미리 обр Vuodoro goal. Я, ви falиш подовшир з requiredammasa gerд cage, гар poured… ...підпother навчост cosmpop Ви гармоні Des become Ось ото Пермегів тут бол很多 Уприємі ж уแตсь мол niezborough І не из 7 ч trucs, ми не будемо Шов sixty, але я не буду Коставці людей кулюйились Як бути школьниками Коставці ا نبي عليه الصلاه والسلام مولد سيوطاي مولد الكتاب سيقرا قونو ثولو بريدمي بالبث يلم من تاسبولو نبي صلى الله عليه وسلم يمطالو روكونه بايه مولده النبي عليه الصلاه والسلام يمطالو اونه تياوقو تاريخه كله ميلو سو لذي سيته ييباوا يياوقي مسلاطوا سايعق ابزاهر سايعق فان من جوجك الدنيا وذرتها يا لو شوية ومن علومك الملوح والقلم يا رسولي يا لوح المحفوظ علم كانته وقت زمته لو تنشلو يا رسول الدنيا نا اخره يا نلفنا يا لاط النبي صلى الله عليه وسلم ونته يقونا فلذي علمت الشر لا للشر ولكن لاتقي فان من لا يعلم الشر يقع فيه قلنا شنو ما وقت اسفدال من كبا يرثو Зар司isen 순іп板д её вишкростей. Зар司 afterивайся нам, що виглядatem і writerivil價 їх владу ІнinerUq. Зар司 сф ôр deberков incidentЩли Oraцюдс Ir invention推чити ми вихровам неplate Від oui, а аби вебувава вира抱 та хвор úạто па дві осінах до хлопа. Відок і зараз було доестати р�ємо от كذا فمولى للالف للالف اتل اتقلت ايدل مالك يميتشالبر نجر ابن جرير الطبري راس المفسرين احد ائمه الاعلام احد من المذاهب المنداه المنقرضه بمذهب درجات من الشافعي من احمد بن حنبل من مالك من ابو حنيفه مذهب ينبروا تعلق في التفسير تفسيرت المفسر اباط من لو ابن جرير الطبري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كبائر الملال كبائر الملال كل ذنب خطره الله عز وجل بنا او لعنه او غضب او عذاب الله سبحانه وتعالى في القران بثاليه وانجل سواء صقيت عندهم يهنن مفسمو سوتش እሳት የጠብቃቸው ይሄንን የሚያደርጉ ሰዎች ያላህ ቅጣ አለባቸው ይሄንን የሚፈጽሙ ሰዎች ጃሃል ለምለም ይገቡት በማለት ያወሳው ሁሉ ከبيرة ይባላል አት ይሄ መለያው ነው ገደቡ በዚህ ነው ወቃ ይሄን የሚያደርገ የሳት ነው ካሉ ይሄን የሚያደርገ ያላህ ቅጣ አለበት قالو كبائر من كبائر الذنوب رواه القدر السنه ابن عباس ان هو من جارينا من العباس رضي الله عنه كبائر الذنوب هي اقرب الى 700 من ال70 ك700 او تقريبا ك700 او 70 يقربل بذلك معناته 700 يميلون عفاكوا لك نقطوتان 700 يدرس يتنال والله كبائر الظلوب سباك موتو يدرسل يني لو قالت يا الله يا سباك موتو هلوا موك أسفل لكم منعاتهم منعاتهم باندولا يلوكينا للمعاتهم سنة كبائر الظلوب بزو سواج لنسأل الكبائر للذهبي كتاب الكبائر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكبائر أو الزواجر بني هجر هيتمي نزينة بزوء اللي لوجه مزعفتو بالذيه رءس بايطاحم ين اقرب وترهيب رياض الصالحين ولوغ المرام مجرشو الكبابي الذي الذي كانت على اللاق ونجلوش غارا يتيازه ستف ويم ونجلوش لاحظوا انذيهن نغروش الاسفلجي بهونو ذاريو انذيهن جمرقواچو بهونين ابسري يزارو تبرتي نذياق الله ми як тільки ми робимо регіон, ми як тільки ми робимо регіон, ми як тільки ми робимо регіон. Ми як тільки